ما قالوا من استقبال سيدنا؟ وإيش الاستقبال اللي هو جاء؟ هذا أول شغلة دعاء كان أنا كنت ناقصاً بس هذا إن شاء الله يرضى في مكالمة الصلاة أنه يسن أن يقوم عند كلمة قامت الصلاة. وإن الأمر مباح. لأن يقوموا قبلها أو بعدها لأنها إذهاغا له ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعتى لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعة إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تمرغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه ومن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة رواه مسلم وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوع من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة آت محمداً وسيلة والفضيلة وبعث مقاماً محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة كلا مناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسيلته سبب لتقبل الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يدعو لن يحمد الله ولم يصلي على نبيه فقال عجل هذا ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدل الحمد لله ثم يصلي على النبي ثم ليدعو بما أحب فجعل هذه كوسيلة الحمد لله صلاته على نبيه ولما كان هذا موطنه دعاء لذلك بعد الأذان وقبل الإقامة ورد أن الدعاء بعد الأذان يرد أو بين الأذانين لا سدى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ي... يستعمل أسراغ الثلاث الواردة عليه ثم ورد أيضا أن يسأل الله الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد في هذا الحديث وهو يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه لكن محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا هو الذي ورد اما الدعوه التامه فالمراد به المراد بها والله اعلم انه ان هذه الدعوة دعوه الى العباده يعني الاذات او النداء يعني رب هذا النداء التام الذي هو دعوه لنا الى هذه العباده والصلاه القائمه يعني الظاهرة البارزه واما قوله اتي محمدا الوسيله والفضيله ففسرت الْوَسِيلَةُ بِأَنَّهَا منزله في من الجنه يقول عليه الصلاه والسلام لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن الله لي الوسيله حلت له الشفاعه حلت عليه وسميت وسيله لانها يتوسل بها إلى ما وراءها من الثواب أو من المنزلة العالية والطفيعة والمكان الشريف فسؤال وسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان مناسب والصلاة عليه مناسبة في هذا المكان ثم يضيف بعضهم إلى ذلك قوله بعد قوله والصلاة القائمة آتوا محمد الوسيلة والفضيلة يزيد الدرجة العاليه الرهيرة لا شك ان هذا لا تكرار لأن الوسيلة هي أعلى الدرجات وهي الرهيرة فكونهم يأتون بها أولا انها ليست الأثر ثانياً انه تكرار لأنه يغني عنها قوله الوسيلة والفضيله واختار كثير من العلماء تنكير المقام لان يقول وابعثه مقاما محمودا لانه اقرب الى موافقه القران عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ولأن السامك يرا يدل على التعريف أجاز بعضهم التعريف أن يقول آي المقام قامل محمود ثم يزيد بعضهم بقوله إنك لا تخلف الميعاد وهذه الجملة لا وردت في الحديث ولكن صحيحة ووالدة في القرآن ولكن يستحب كثير منهم الاقتصار على ما ورد بهذا الدعاء بخصوصه ولكن ما يستنكر على من أتى بها لأن في ذلك وسيلة لأن الله تعالى يتوسل إليه من صفاته ومن صفاته أنه لا يحلف المعان <تصفيق> ثم يدعو يجزد الدعاء الوسيله الغير على عليه يعني أن يقال آتي فلانا من الوسيلة بالظاهر أنه لما قال لا تنبغي إلا لعابد نحن ندعو, ندعو الله له بهذه الوسيلة لأنها لا تصلح إلا لواحد ويرجو أن يكونه وليس في هذه الأمة نبي سواءه وليس في أمته أولى بهذه المنزلة منه، وهو صحيح أنه ما يدعى بها إلا له. ثم يدعو هنا وعند الإقامة حديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد والترمذي وصححه ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه مم. وكل إنها تكرار الحريمة والدرجة العالية الرفيعه تكرار لأن إذا حصلت هذه الوسيلة فليس هناك درجة أعلى منها وكونه يقوم الدرجة كأنه يعطف عليها لا يعطف عليها ولا يكون فيها فائدة لو كان هناك درجة عالية أعلى من الوسيلة لقولنا لا دعس بطلبه فلما لم يكن هناك درجة عالية اعلى من الوسيله التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام لم يستحب أن يؤتى بذلك وأما قوله أنك لا تخلف الميعاد فهي متوسل الى الله تعالى بصفته وهي كلمة قرانيه السلام <تصفيق> لان هذا دعاء خاص مثل الصلاه عليه فالصلاه عليه دعاء فنحن مامورنا بان نصلي عليه صلوا عليه وسلموا تسليما فلما كان كذلك كان هذا طلب زياده الثواب وطلب رفع المقام وتحصيل هذه المنزله الضيعه واما كوننا نعمل عملا ثم نهدي هذا العمل الى النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا فائده فيه، وذلك لانك متى عملت عملا فإن له مثله لصليت صلاه فله مثلها لأنهم دلنا على ذلك من دلنا على خير فنهم يتواجر فاقل فلا حاجة تصلي صلاه ونصف هذا لا صليت صلاة لنستك فنهم جهانا وهكذا لقيت الأغناء إذا تسغلنا ولم ننكر على ما تقارل أننا نحن الدعاء هذا هم ننكرنا على من الأعضاء لك بك في يعني ما يشر عليه من هوارد في أحدك إذا كان هوارد في أحدك فلا ينكر عليه <تصفيق> الأهل والأجد ما يشر ولا كل هالشيء الذي نعرضه في أحدك لا في أحد ما هو التشهير بشهادة التشهير <مضح> لا هذا لا تزاعل خارج سلاط إنما يقصد به يعني تخطيل الأجر الإجراء يعني موسى أو شف الباطن الحين صحيح العلَّم بها بآية القرآنية ويدعو ذكر انه يكثر من الدعاء بدون توقيت وبدون توقيف بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد كما في هذه الاحاديث ولقوله ثم ليتخير من الدعاء ما سحر او اعجبه اليه فيدعو لان هذا موطن اجابه وقد اتى بوسيله تكون سبباً في إجابة الدعاء وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره التي أتى بها ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال التمذية والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم تتمة في صفة الآذان قال في الكافي ويدهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه, أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة صاغبي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر, الله أكبر, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة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 فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك رواه ابو داود فهذه صفه الاذان والاقامه المستحب لان بلالا كان يؤذن به حضرا وحضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان انتهى المسألة الأولى فيها منع الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر والاستدال بقول أبيه غيرة لما رأى رجلا قد خرج من المسجد اما هذا فقد عصى أبا القاسد وذلك أنه إذا خرج فكأنه تارك للصلاة وكأنه ليس له رغبه في الصلاة التي فسوف تقام في هذا المسجد لكن إذا كان هناك عذر فإنه جائز أو ينوي أن يرجع فلا مأس العذر مثلا إذا كان إماما في مسجد هاني أو عرف أنه سيضرق الصلاة في ذلك المسجد أو اختار مسجدا على مسجد لبعض المزايا ونحو ذلك فلا باس إذا كان له سغل في ذلك المسجد أو أنه إماماً أو موظف فيه كخادم أو اختار ذلك المسجد لأهليه إمامه أو لفضله أو لسابقه أو ما يشبه ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله إلا إن كان يخشى هل لا يبركه إن كان بعيدا فإنه يعتبر عاصيا إذا خرج وهكذا إذا خرج ولم يكن عنده أو أمامه مسجد ويتحقق أنها ستفوت للجماعة وأنه إذا رجع لا يرجع إلا بعدما يصلون أو أنه سوف يصلي في بيته أو في سوقه لأتوب يرى عاصيا داخل هذا الحديث فالحاصل هو أن الحديث خاص بمن خرج وهو يعرف أن ليس امامه مسجد كذلك الرجل عرف أبو هريرة أنه ليس امامه مسجد يصلي فيه ولم يقصد مسجده أو تحقق بأنه لا يرجع إلا بعدما أن تنتهي الصلاة أو ليس له عذر يسبب أنه يخرج فإن كان له عذر من هذه الأعذار فلا بأس بذلك أو أنه ذهب ليجدد وضوءاً ويرجع من هوله فلا بأسى إن شاء الله أما صفة الأذان فأتى بأذان بلال وعقابته وقد ذكرنا في أول الباب أن الأذان قد اختلها فيه بين أذان بلال وأذان أبي محذوره فبلانا ليس في أذانه ترجيع وليس في إقامته وتكرار إنما هي إفراد وأما أبو محذورة فإنه يشفع الإقامة ويرجع في الأذان الترجيع وتكرار الشهادتين كل واحدة أربع مرات قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين يكون أذانه تسع عشرة جلة هذا أذان أبي محذوره وهو الذي اخذ به الفنافية قالوا لأنه الذي يؤذن بالحرم والناس يصلون إلى مكة ويسمعونه وينقلونه في أطراف البلاد ولم يستنكر لكن معلوم أنه إنما يرفع صوته مغتين ومغتين يخذ صوته ف أحجاب الله بأنه إنما اتى بذلك يجيب نفسه كما يجيب نفسه بعد التأكبرات وكما يجيب نفسه بعد الحيالة بالحوقنا وظهره تكلم وقال إنه كأقرى عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام كفر عليه شهادتين كل راحلة الأربع لأنه انما دخل في الاسلام في ذلك اليوم فاراد ان اراد أن يذل بها لسانه وان يكررها فعلامت للدخول في الاسلام ولكن ابا محذوره فهم انها من جنه الاذان على كل حال هذا هي نوع تكلف لعل الصواب انه جائز احيانا الترجيع من غير رفع صوت وإما الإقامة الثابت والمشهور أنها محردة أن التكبيرات مرتين بدل الأربع وأن التشهدات مرتين مرتين مرتين مرتين مرتين والتكبير مرتين الذي في الآخر كما هو معروف وخالف في ذلك الحنفيه فجعلها كالأذان الزاد فيه قد قامت الصلاة مرتين فأصبحت الإقامة عندهم سابعة عشرة جملة لمهل الأذان عندنا بزيادة قد قامت الصلاة مرتين وزيادة خلاف قوله عليه قوله قول أنس أمر دلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة فهذه صفة الأذان وصفة الإقامة الذي أذن به ظلاما مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر من غير نكير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحيى على خير العمل صحيح أنها مجعة اننا جاء استحسنها الراشده او او ثم اتطلب على العمل بها وجعلها سنه وليس لها اصل لذلك منعته اجتمع ويقال انه شهد ان علي ولي الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن عليا وعلى بكر وغيرهم من الصحابة من أولياء الله وخيرات العبادة، لكن ليس له خصوصية ولا يجوز أن ينادى باسمه على المناء بأعلى المناء لهذا فذلك بدعه شفتيها في عمله.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 بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز فلا تصح من كافر لبطلان عمله ولا مجنون لعدم تكليفه ولا من طفل لمفهوم الحديث امروا أبنائكم بالصلاة لسبع الحديث وكذا الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره الله يحمد الله الصلاة والسلام وعلى هذا الباب لشروط الصلاه الشرط لغة العلامه قال تعالى فقد جاء اشراطها يعني علامات الساعه والشرط في الاصطلاح ما لا يتم المشروط الا به أو ما يتقدم المشروع أو ما ينزم من عدمه العدم ولا ينزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاة تتقدمها لا يدخل الصلاة حتى يستكمل هذه الشروط التسعة والثلاثه الاولى هذه تتكرر في كل عباده فلذلك لم يتوسع فيها الشارع الاسلام والعقل والتمييز لانها تقدمت في الطهارة. يعني هي شروط للوضوء وشروط للغسل الغسل وشروط في التيمم وشروط في الزكاه كما سياتي وفي الحج وفي الصوم وفي كل العبادات اما الاسلام فاضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا فلو صلى ما قبلت صلاته لفقده شرطها وكذلك يعد مستهزئا اذا صلى فانه يعتبر متمسخرا بالصلاة لكن لو رايناه يصلي راينا انسانا يصلي وكنا نعهده كافرا عاملناه معاملة المسلمين لان الصلاة شعار للإسلام لفنكف عن سبه حكتا نتحقق عن عقيدته الشرط الثاني العقل وغدهم جنون حاقد العقل يساقط عنه التكليف كما في الحديث رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم المجنون حتى يفيق ولأن العقل هو ميزة الإنسان التي بها كل تميز بها عن بهيمه الانعام فلا جرم ساقطت المجنون جميع التكاليف لأن شرط التكليفي فهم الخطاب وانتثاله والمجنون لا يفهم الخطاب فلا يصح ولا يتصور منه الانتثال والشرط الثالث التمييز وضده الصغط ومن التمييز هو التفريق بين الأفعال قيل حد التمييز يأيذ حما الخطاب يرد الجواب فإذا بلغ الصبي أو هذا الحد فإنه يكلف أو يكون مميز لكن يؤمر بالصلاة إذا تم له سبع سنين من باب التدريب التدريب على الصلاة حتى يألفها في صغره قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسابع يعني معلوم أنه غير مكلف من السابعة إلى العاشرة ليس بمكلف ولكن تحبيب الصلاة إلى قلبه لأنه إذا الف هذا الصغر احبها بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ فإنها تصعب عليه وتكون ثقيلة وقوله ضربوهم عليها هذا عشر أراد أنه اذا إذا بلغ العاشره فهو مظنة البلوغ لأنه كثيرا ما يحصل بلوغ بالعشر بالإنبات مثلا أو بالاحتلام فيضرب عليها مخافتها أنه قد بلغ أو قد قارب البلوغ ولهذا أمر ان يفرق بينهم في المضاجع في هذا السن يعني فرقوا بين ذكورهم وإناثهم في المضاجع لأنهم بعد هسن قد راحقوا قاربوا البلوغ فلا يؤمن أنهم إذا ناموا في واحد الواحد فمنزغ الشيطان بينهم فتقع منهم فالفاحشة فليجل ذلك يشرع التفريق بينهم ان ينام كل منهم على جراش متحد في هذا السن فهذا دليل على ان ابن عشر قد قارب البلوغ وبكل حال فأمر الصبي بالصلاه في حالة تمييزه امر مؤكد مامور نهي كما في هذه الاحاديث في احاديث كثيره مروا أولادكم بالصلاة لسدع ففي السادعة إذا تمّله سبع يكون معه تقبل غالباً ويكون معه محبة لما يألفه إذا الف الشيء وهو رياضي السن فإنه يحبه ويتمسك به ولا يتخلى عنه لسبب من الأسباب كذلك في هذا السن ايضا يعني من السابعة إلى البلوغ من بعد السابعة ينبغي أن يربى ويلاحظ يربى التغبية الحسنة ويلاحظ عن اقتراح السيئات عن تعاطي شيء من المحرمات وبالاخص في هذا الزمان شرب الدخان فانه اذا تركت تربيته ومراعاته وهو في هذه المراهقه وابتلي به تمكن منه وفسد غايه الفساد فهذا السن هو سن المراقبه وثم يقول مما يعني يلحق بهذا أن هذه الأركاء شروط التي هي الإسلام والعقل والتمييز أنها شروط ذات أهمية يعرفها المسلم شروط الصلاة ومن جملة هذه الثلاثة التي هي شروط لكل العبادة الطهارة. الطهارة. تقدمت الطهارة شرط أساسي في الصلاة وقد تقدمت قدمها الفقهاء من قابل الصلاة لماذا قدموها قالوا لان الشرق يتقدم المشروع ولان الطهاره فيها تفاصيل كما تقدم فيها ما يتطهر به من ماء وتراب وصفته وما يتطهر به من الاوعيه والاواني وكيفيه التطهر يعني كيفيه الغسل وكيفيه الوضوء وكذلك لا يوقف الطهارة كموجبات الوضوء وموجبات الغسل إلى آخره وكذلك النجاسات وكيف تطهر فكان هذا الشرط الطهارة من الحدث من أهم الشروط ولذلك قدمه وذقي الطهارة من النجاس فقدم لنا بعضه تبيير النجاسات ويأتينا التنزه عن النجاسات في الصلاة في هذا الباب إن شاء الله. وكم التخارق وكم التشكيل الطاهر. لا لا لا هو مر يعني تأخير الطهارة أبداً مثل المقصود تقريباً. تقديمها قبل شروط الصلاة أن تختص في طهارة البدن ولكن نمكن تناعي عامة في البدن والمكان لو لدينا الطهارة طهارتان طهارة من الحدث وطهارة من الحدث الذي تقدم هو الطهارة من الحدث يعني الطهارة من الحدث المعنوي وهو ما يوجب الغسل أم ما يوجب العبو هذه تقدمت في التفاصيل فيها، وبقيت الطهارة من الخلاص يأتينا في هذا الدرس. شعور الشعور. أراده بدل ولا؟ أراده بدل أم تأكيد؟ لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال ما بين هذين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا أي مفروضا في الأوقات من حكمة الله أن يجعل الصلوات مفرقة في اليوم والليلة لم يجعلها متواليه في وقت واحد، لأن تواليها قد يكون فيه صعوبة قد يستثقل البعض أن يصلي في وقت واحد سبع عشرة ركعة متواليه فلاجل التخفيف فرقها هذا سبب هناك سبب ثاني في تفريقها وهو السبب الاكبر وهو ان الصلاه تذكير بالله تذكير بالقيام بين يديه وتجديد لذكره فلما كانت كان كذلك فرقت حتى يبقى الانسان وقتا واسعا متصلا بذكر الله يعني كلما غفل وكلما اشتغل اتاه وقت يجدد يجد فيه ذكر ربه مثلا اذا أصبح الصباح تغل عادة بتجارته او بماله او بحراثته غفل ثم في أجناء النهار بوسطه يأتيه هذا الوقت وقت الظهر فيسكن قلبه إذا قام زالت عنه تلك الغفلة وتجلت عنه ظلمته فذكر الله بهذه الصلاة بسماع ما يسمعه وبقول ما يقوله وبشعل ما يفعله فيتجدد ما في قلبه من المعده التي بربها تضعف عن الغفله وهكذا يظهر بعد الظهر في تناول شهواته وراحته ونحن ذلك ياتي وقت العصر فيتجدد اتصاله بذكر ربه وهكذا بعد العصر يغات عليه غفلة، وهكذا بعد المغرب، وهكذا بعد العشاء. فبين كل وقتين عادة أن الإنسان يشتغل يستغرق بسنع ولشهواته وبكلام وبقيل وطال ي... لو استمر هذا معه زمنا طويلا قسق قلبه، ولكن يلين قلبه ويخشع ب. تتجدد هذه الصلوات وتعاقبها عليه بعد كل فترة يأتيه وقت هذه من الحكم في تفريق أوقات الصلاة ثم أوقاتها توقيفيه دل عليها القرآن بالإجمال ودلت عليها السنة بالتفصيل فأخذها بعضهم من القرآن في هذه الآية من سورة الإسراء قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الهاجر إن قرآن الهاجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني أيها يدخل فيه وقتان الظهر والعصر لأن كلاهما ما تميل الشمس يعني ما تزول غسق الليل يعني إقباله وظلمته يدخل فيه وقتاني المغرب والعشاء لأن كلاهما في غسق الليل والغسق هو الظلمة لذلك فسر قوله تعالى من شد غسق يعني وهو الليل إذا أظلم وقران الفجر يعني صلاه الفجر والفجر هو وياء الصبح حدد الله وقتها انها بعد انفجار الصبح وسمها قرانا لان القراءه تطول فيها فهذه ايه انتظمت الاوقات وان لم تكن بالدقه الايه الثانيه قوله تعالى في سورة هود واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الطرف الاول من النهار صلاه الصبح لانها في اوله والطرف الثاني صلاه الظهر والعصر لانهما في اخره في النصف الاول صلاه الصبح هي الطرف الاول وفي الطرف الثاني صلاة الظهر والعصر لأنهما هي طرفه الثاني الظهر والعصر وزلفا من الليل صلاه المغرب والعشر لأنهما في ساعات من الليل لأن الليل يبدأ بعد غروب بلقى الشمس فأخذ من هذه الآية أيضا إجمال الأوقات وأحدها ايضا من قوله تعالى في سورة الروم وفي قوله تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فإن قوله حين تنسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر <تصفيق> هكذا ذكرها كثيرا من المهسرين واما من السنه فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالدقه في سنته وبينها له جبريل عليه السلام فانه صلى به يوما في اول الوقت واليوم الذي بعده صلى به في آخر جزء من الوقت وقال له الصلاه بين هذين وقال ذلك هو عليه الصلاه والسلام كما في حديث رواه ابو موسى وغيره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف الصلاه فامره ان يصلي معهم يومين فلما كان في اليوم الاول صلى به في اول جزء من الوقت واليوم الثاني اخر جزء ثم قال أين السائل الصلاة بينما رأيت ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله فصل, فصل, فصل, فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصل, فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصل العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصل فصل الفجر حين برق الفجر أو قال برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصل فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثلين ثم جاءه المغرب وقت واحدا لم يزل لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصل فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت رواه احمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو صح شيء في المواقيت وعن ابي موسى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاه قال في اخره ثم في اخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي الساهدة والرؤية أقوى من التعبير بالكلام، ولكن قد يحتاج إلى أن يعبر العالم فجاج لذلك ذكرها كتبهم ومؤلفاتهم وإلا فلا اقتصروا على النقل والتسلسل العملي لكان المسلمون على بصيرة لما أحدوه كابرا عن كابر بدأوا بالظهر لأن الذي قبلها ليس بوقت يعني ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس بوقت لشيء من الصلوات الخمس وما عدا ذلك فإنه وقت فالظهر لذلك تسمى الأولى وتسمى صلاة الهادرة وتسمى الظهر لأن ذلك الوقت يقال له الظهيرة يقال كان يصلي نحل الظهيرة فوقتها هو أول ما تزول الشمس أي أول ما يبدأ الظل في الزيادة. أنت تعرف أن الظل أول النهار ينقص. ظل كل شخص في أول النهار ينقص. لأن الشمس ترتفع تقلص الظل وينقص شيئا فشيئا. فإذا قام قائم الظهيرة وصارت الشمس في إن نحن الظهيرة فوق رائس توقف النقصانه فيقال وقفت في الشمس ثم إذا مالت وذلكت نحو المغنع نحو الغروب فابتدأ الظل في الزياده فإذا زاد ولو أنم له جاحا وقت الظهر إذا ابتدأ في الزيادة انزحن وقت الظهر وتارةً يكون هناك للشاخص ظل وتاره لا يكون له ظل كما إذا كانت الشمس فوق الرأس فإن الإنسان لا يكون له ظل عند الزواج ولكن احيانا تكون الشمس في الجنوب الجهات الجنوبية في مرق الزوار يمتد الظل من جهة الشمال قد يبلغ همانية أقدام يختلف هذا باختلاف البروج المروج السنة, السنة الشمسية 12 برجا فمنها ما ظل الزواء قليل ومنها ما ظله تغير نظم ذلك بعضهم في قوله للظل أقدام أتت محررة دل وقوس سبعة معتبرة وستة للعقرب والحوتي دال للميذان وحمل أوتي اثنان للثور وللجوزائي وواحد لليث والعذراء سرطان لا ظل له علانيه جدي اتت اقدامه ثمانيه هذه إثنى عشر برجا فذكر أن الدلو والقوس في ظل الزمان سبعه اقدم اذا كنت في برج الجدي فظل الزوال هماني وفي برج والقوس فظل الزوال فبعه هذا معنى قره الدلو والقوس سبعة معتبرة وستة من العقرب والفوت إذا كنت في برج العقرب وبرد فوت فظل الزوال سته أقدام ثم يقول دال من وحمل الأوتي الدال أربعة برج الميزان وبرج الحمل يكون ظل الزوال فيها أربعة أقدام يعني ظلك أربعة أقدام بقدمك هذا معنى قول اهدان للميزان وحمل الأوتي ثم يقول اثنان للثوري وللجوزاء يعني برج الثور وضرب الجوزاء فظل الزوال فيها قدمات و ثم ذكر أن السرطان لا ظل له مهد السرطان الشمس فوق الرأس وأما بعد يدي فظل الجوال همانيان إذن ما هو ظل المتبع ظل الذي يكون طول الشيء منه هو أن تنظر كم ظل انت مثلا طولك سبعه اقدام غالبا ان الانسان نفسه من سبعه اقدام لو مثلا اضطجعت وقصت مضطجعك غالبا انه يكون سبعه او تنقص قليلا او تزيد قليلا زد على ظل الزوال مثلك إذا, كانت إذا كنت في برد جديد وظل الزوال ثمانية أقدام متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان ظل الزوال السابعة ثمانية أو سبعة خمسة عشر إذا كنت في برد السرطان متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان ظلك ثمانية أقدام يعني طولك وهكذا مثلا انظر إلى ظل هذا الجدار وقف الزوال فإذا كان ظل له وقت الظهر الظل الموجود له مثلاً في جهة الشرق أنه عشرة أمتاء انظر كم هو وإذا هو مثلاً عشرة أمتاء ارتفاعه فإجعل مع العشرة عشرة ينفي وقت العصر ينتهي وقت الظهر هذا هو التقريب أنه يزاد على الشيء الشخص بمهله زائدا على ظل اللودود وقت جوال الشمس هذا نهاية وقت الظهر بداية وقت العصر الظهر لا ذكر لها اختيار أو العصر لها وقتان وقت اختيار وقت قرار وقت الاختيار وما سمعنا اذا صار ظلك مثلي بعد هيئه الزواج هذا وقت الاختيار الباقي إلى ان تغيب الشمس وقت القراءه من صلى فيه فإنه يصلي اداء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغضب الشمس فقد ادرك العصر يعني ادرك الوقت فتكون صلاته أداء فأصبح لها وقت اختيار يعني الذي يصليه في هذا ويصليه في وقت يسهب عليه والذي لا أحكرها إلى وقت الاخترام يكون مفرطا ولكنه مؤدي. هذا هو وقت العصر النغرب سمعنا في الحديث الأول انه ليس لها الا وقت واحد انه جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين حين غابت الشمس حين وجبت وذكر ذلك جابر في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والمغرب والعصر والشمس بيضاء نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا والفجر كان يصليها بغلبه هذه مشهور من فرق الهدى القوله اذا وجبت يعني اذا سقطت الشمس وجبت هاي غربة ثم جاءنا في حديث أبي موسى الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها في اليوم الثاني إلى أن غاب الشفق فدل على أنها أيضا فيها, أيضا فيها ساعة والشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس يبقى حمرة تنتد زمنا يعني تقدر بنحو ساعة وربع أو نحوها ثم تغيب أو ساعة وثنس فهذا هو نهاية وقتها وبه يبدأ وقت العشاء وقت العشاء إذا ذهب وقت البغن ذكر عن العشاء وقتان كالعصر اختيار واضطراب الوقت الاختياري الى ايام رياح الحجين يعني الليل مبدؤه من الطلوع الى الغروب من الغروب الى الطلوع من غروب الشمس الى طلوعها انظر كم هذا الجزء فاذا كان مثلا الليل, الليل في استواء الليل النهار نهارنه عشر ساعه فان الوقت وقت الاختيار ينتهي في الساعه الرابعه بعد الغروب بالتوقيت الغروب واذا كان ان الليل طويل في ايام الشتاء يمكن انه ما تطلع الشمس إلا بعد الساعة الثانية عشر بساعتين أو بساعة ونصف ففي كل الليل مثلا أربعة عشر ساعة أو ثلاثة عشر ونصف إذا مغافلتها بعد الغروب امتهى وقت الاختيار وابتبع وقت الاختراف وقت الاختيار الى اخر الليل يعني الى طلوع الهجره فمن صلى العشاء في جزء من الليل اعتبر مؤديا لها غير قاضي ولكن صلاتها في الليل هو الافضل لانه وقت اختيار ومن العلماء من يقول يمتد وقت الاختيار الى نصف الليل لأنه ورد احاديث أنه عليه الصلاة والسلام أخرها مرة إلى الحاطر الليل ثم خرج على أصحابه وقال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فافادنا هذا أنه إذا أخرها إلى رسول الليل فإنه أفضل ومتأخيرها إلى ثلثلين انساهم أو إلى نصفلين على القول الثاني أفضل ما لم يكن هناك مشقة عندما في الفجر فمعروفنا أنها تبدأ بعد ضروق الفجر يعني الفجر الصادق ورد في حديث ان الفجر حجران فجر الكاذب وهو الذي يمتد كذبا بالصدفه والفجر صادق وهو المعترض في الافق في اخر الليل اذا كنت في ليله مظلمه او في بريه ليس فيها انوار نظرت قبل الفجر مثلا بساعة فإنك ترى هي ان يمتد في الأفق دقيقاً يشبه وشدك للدقة لدرجة استرحان عنه ثم جعل هذا هو الهجر الكادم وقال إن هذا الهجر الكادم يحن الطعام ويحذم الصلاة الطعام الصائب ولا تصح بيه الصلاة يعني هديظة وأما الهجر الصادق ويعترب فإنه يخل الصلاة ويخدم الطعام يعني للصائف ينتد وقت الفجر إلى الإصفاق كما في الحديث ولكن يستحيل له إلى خلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك رأت من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومعلوم ان التركه بها هو الثلث السنه يعني, <تصفيق> يعني هو من لرقام الافعال يعني نصف الليل بدل اللي هذه الليل يكرم نصف الليل قال لعله تقريبي ان لم يكونوا يعرفون ساعات الليل بالدقه كل شخص كل يوم وجلس على الرسول وقت فتصلي معي الا يؤخذ منه جواز تاخير بلاء في الوقت الحاجه حديث عبد موسى يؤخذ منه انه عليه الصلاه والسلام يحرص على ان يؤخر ان يبين بالفعل لانه ابلغ فبين الصلوات مواقيتها بالفعل كما بين فعل الصلاه لأفعاله هو وليس له تأخر بيانا عن وقت الحاجة لأن الحاجة هي أن يأتي وقت الصلاة فيصلي وهو فيصلي مع رسول عليه الصلاه والسلام فليس هو محتاج إلى معرفة الوقت قبل أن يدخل الوقت وليس ليس تأخر بعد هيئة الزوال يعني إذا عرفت أول الموجود وقت الزوال فزب عليه نهليه وإذا هو قد انتهى وقت الاختيار للعسل ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرهوعة من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح أو, أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجدة هنا الركعة قاله في المنتقى والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها وهذا قول الشافعي وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. سمعنا عن أحمد روايتان في ما يدرك به الوقت إذا قيل بأي جزء تكون مدركا للوقت إذا أتيت بذلك الجزء هذه روايتان عن أحمد الروايه الأولى أن من أدرك تحريمه قبل لا يخرج الوقت اعتم يرى مؤدية اعتبر مدركا للوقت بل قال الله اكبر ثم طلعت الشمس بعده فصلاته ادى او قال مثلا في العصر الله اكبر والشمس حير وغربت الشمس بعد التكبيره فصلاته تعتبر اداء ولا لم يقرأ الفاتحه الا بعد الغروب وهكذا لو كبر تشبيرة الإحرام من قبل أن يطلع الفجر وطلع بعدما كبر قبل أن يقرأ فتبر كان لوقت العشاء دليل هذا القول هذه الرواية من هذا الحديث من أدرك سجح قالوا أستأجدت جزء من الصلاة فعبر بها عن الجزء عن البعض فما دام أن الجزء يكون تدرك بها الصلاة فإن التحريم يسطل هل من أحرم قبل ان يخرج الوقت فهو مؤدي لا قاد ولكن القول الثاني هو الأرجح لأن أكثر الروايات فيها الرشعة. من أدرك ركعة عن عدد من الصحابة ولأن كلمة ساجدة فسرها الراوي بأنها ركعة قالوا الساجده هنا هي ركعة فما سمعنا ولأن الساجدة تسبقها الركعة لا يمكن ان ياتي بالسجله قبل ان يقرا أو قبل أن يركض فالسجله هي اخر او من اخر اجزاء الركعه فاذا الصحيح هو انه لا يكون مدركا للركعه للوقت الا بادراك ركعه كامله في الوقت ويقاس عليه ادراك الجماعه وإذ الجمعه اذا إذا قيل لا لا شيء الانسان الجمعه اذا إذا جئتوا الجمعة تصلون الجمعة منهم من يقول فالهندية في غيرهم إذا أدرك التحريمه قبل أن يصلي قبل أن يسلم فتمها الجمعة صلّا أو اتاهما هم, هم التشهد جلس وسلا جمعه ركعتك ولو ما ادرك الصلاه كلها ولو ما ادرك خطبتك ومن القول الصحيح انها لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة ركوع ثم أرفع ثم سجدتان بينهما جلوس ثم تشهد وهكذا أيضا إدراكه فاول الجماعة ولعل هذا أيضا يأتي أنا مصر. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواسر مفهوم أخبار المواقيت ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت فروات <تصفيق> قسمان قسم ان استحب تاخيره قسم استحب تقديمه فالعشاء كما سمعنا الافضل تاخيره الا مع نشطه تاخيره إلى, الى نصف الليل الظهر هي شدة الحر الأفضل الافضل تاخيره لاحد الامراض ان العصر والمغلب لتقديمه افضل ورد في حديث انه صلى الله عليه وسلم قال في العصر ذكروا بالعاصره وفي روايه في الغيم فان الذي تفوت من فاتت في العصر لكانما وكر اهله وماله فحث على التبكير بها مخافة أن تفوت يعني هو يفوت وقتها يعني من لم يصليها إلا بعدما خرج الواقف فقد خلق ذلك فقد فاته خير كثير لأنه سلب اهله وماله المغرب كذلك لما كان في بعض العلماء يرى أن وقتها واحد فصار تقديمها مؤكدة أنه يصليها ساعة الغروب فالهجر كذلك أيضا على الصحيح أنها يبكر بها لأنه ذبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس والغلس هو الظلمة وهناك ظلمة فخلاف هذه الذين والذين يرون أن الافضل من الإسفاق بحديث رافع فأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ولكن الحديث يراد به تحقق طلوع الفجر فالإسفار معناه إضاءة الصبح بقوله تعالى الصبح إذا يعني فلأضاء فأسفروا بالفجر يعني فصلوا لعدما يترون سفر الصبح وليس معناه أن التبكير تأخيره كثيرا، فإن ذلك هي تأخير او نوع تفريق. الفصل أن الصلوات ينبع التذكير بها إلا مستنداً تأخيراً. لا فرض التبكيث لأنه دليل على الاهتمام الذي صلّى ولاق يكون مهتما بها والاهتمام بالصلاة دليل على موقعها في القلب. سجمنا <تصفيق> واحرم. التحريم لتأخيرها حتى يخرج الوقت هذا محرم يهرم تاخيرها عن وقتها وقد وسر بذلك قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهود ثم قال في روايهم عن ابن سعود اما أن انهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا ولكن أخروها عن وقتها يعني فرط حتى خرج الوقت فيحرم وستغريط فيها حتى يخرج الوقت ثلاثها بعد الوقت تعتبر قضاءا ويعتبر ذلك الفاعل آدم كذلك أيضا تاخيرها إلى آخر الوقت يعتبر أيضا تخريطا حتى في الصلاة التي لها وقتان وقد ثمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أو يميتون الصلاة عن وقتها وثبت على أنه قال تلك صلاه المنافق. المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان القامه بين قرن اربعا لا ينصر الله فيها الا قليلا هذا في صلاه العصر ويضحك بها قياسا بقيه الصلوات الذي يتهانه حتى يكون في اخر جزء من الوقت ثم يقوموا فيسرعوا ففي أدائها يعتبر في هذا مفرط فالحاصل أن تآخرها حتى يخرج فالوقت حرار وكذلك تآخرها إلى آخر وقتها بغير عذرا لأنه وسيلة إلى تفويتها أو قد يكون سبب في التفويت هل يكفر يعتاد في أخير حتى يخرجه وقتاً؟ لا يصلي الفجر إلا في الضحى أو لا يصلي العصر إلا في الليل مثلاً أو لا يصلي العشاء إلا بعدما يصبح أو لا يشبه ذلك أو يصلي صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل نهد هذا بلا شك انه إذا استمر على ذلك اعتاده انه يعتبر مغيرا للشرع لكن اذا وقع منه مره أو مرات غير تعمد وزال ذلك قضاء ثم تابع ونزع ما يعتبر خارجا من الاسلام لان الذي يكفر مثلا هو الذي يغيرها عن العمق أو يجعل ذلك ذا إذا هو عادته والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهو بأول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليه فقال بكر بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فتت صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد وابن ماجه وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه وكان يصلي الصبح بغلس قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في اتيان الفضائل وحديث أسيروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره حكى الترمدي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن على الإسفار اي يضيء الفجر فلا يشك فيه انتهى وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الاول من الصلاه رضوان الله والاخر من عفو الله والآخ والاخر والاخير والاخر عفو الله رواه الترمذي والدارقطني وروى الدارقطني من حديث ابي محذوره نحوه وفيه وسط الوقت رحمه الله ان <تصفيق> كل حال ذكرنا تقريبا أن بعضا من الصلوات يستحبوا تأخيرها كالظهر لشدة الحظ لحكمة الإقبال على الصلاة والطمأن لنهيها لأن الحظ الشديد يزعج المصلي فلا يطمئن في صلاته وإن كنا في هذه الازمنه ولكن الناس عدم التأخير وعدم الإبراد يكون هناك التي اجل بها يكون هناك وذكرت أن ان يكون تأخيره من اجل ان الله عليه وسلم أما إنه وقتها هناك من اجل ان يكون هناك من وعما العصر فسمعنا أنه عليه الصلاة والسلام حث على التبكير والرحص في يوم الغير وخافتها أن يتساهلوا اذا لم يكونوا يعرفون الوقت بالتبكأة أن يتساهلوا في أخذ الوقت قبل أن يشعروا حس على ان يصلوا في أول الوقت أو يبكروا بالصلاة وكذلك المغرب فتقديمها اولى وكذلك الفجر كما سمعنا من التغليس بها وعظم الحديث هذا الذي فيه الصلاه هي اول الوقت رضوان الله وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة على وقتها وهي رواية هي أول وقتها يدل على أفضلية الأول أول الوقت ولعل السبب أنه يدل على الاهتمام ان الذي يبادر بها ويبكر بها يدل على قوه اهتمامه وشده حرصه على الصلاه حيث لم يتغافل ولم يتكاتل بل بادر فادلها في اول وقت لذا يعني على وجه العموم التقديم افضل النامس حكم على حبيبنا عمر بالوضع صلاة وصلى الله من الله الله حكم على رب الله من الله الوقت أكبر أخذ علي Ik heb hier يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم اني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب وفاته اربع صلوات فقضاهن مرتبة وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه الإثام قد يغفل وتفوته صلاة أو صلوات وقد تفوته لنوم مثلاً أو لإغماء والمغمى عليه يقضي وقد ذكر أن عمار الأغبي عليه ثلاثة أيام فقضى صلواتها وقد يترك المليم جهلاً بعض الصلوات ثم يؤمر بقضائها مع أن المليم مكلف أن يصلي ما دام عاقله معه ولو بالإماء برأسه أو بعينه لكن إذا ترك الصلوات جهلاً أو بنظره أنها لا تصلح إلا مستقبل القبله ولا تصلح إلا بطهارة ولا تصلح إلا إلا تركها أو بشدة المرض اعتقد أنه بشدة المرض في حين بينه أو وبين الأكمال عليها فالحاصل ان أن من ترك صلوات فإنه يقضيها مرتبة لكن لو لم يتذكرها إلا بعد صلى عدة أيام فلا يعيد ما قد صلى لكن يرتب الصلوات الثائتة على هيئة ترتيبها فإذا فاته خمس صلوات أولهم مثلا الفجر قضاهن على الترتيب بدأ بالفجر ثم بالظهر إلى آخره لأن الفجر فاته قبل الظهر فيأتي بأول ما فاته وكذلك إذا فاته وصلاتان غير متواليتين لأن ليس يسي الفجر والعصر صلى الظهر فإنه يصليها في هاتين الصلاتين إذا تذكرهما في الليل فنصلاهما وقت الوقت الذي هو فيه إذا تذكر وهو فيه وقت فإنه يعيد تلك الصلاه أو يقدمهن عليها كما في هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر العصر بعد ما سلل المغرب ثم أعاد العصر وأعاد المغرب في وقت المغرب لأنه المغرب وقتها لم يذكر أما لو لم يذكره إلا بعد ما وقت المغرب ووقت العشاء ذكر العصر مثلا في وقت الهجر فإنه يعيد العصر ثم يعيد بعدها الهجر وذكر هذا هدوها لانه يصليها وحدها ولا يعيد شيئا يعني الوقت ليس الظهر ليس وقتا لشيء لي من الصلوات واذا كان عليه عده صلوات لانه يعطيها مرتبة كما جاء الحديث أنه عليه الصلاه والسلام قضى اربع صلوات مرتبة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم الغشاء ثم تركها مره وهو في قتال الخندق حيث يا شيخ لا يصلي العصره فإن أدرك شيئا من مغربها يدخل معه إلا صلى العاصره طيب يا شيخ نحن نحن خات الشيخ الصلاة مثلا كذا أذكرها في وقت العصر هل يقضي العصر وهم ماذا بعد صلاة العصر هل يقضي العصر العصر والظهر أو بس وقت العصر هو الذي يقضي لأنهم مقام الذاقان يعني كما في الجنة. مرهب في مرهب فيه فيه. ما يجوز في جنة. نرى هذه هذه صحيح أن فيه إيهام ولكن لا نكره إلا أنه العيد الشابرة. الحاضرة هي التي تعاد وأن التي قبلها وكان خرج وقتها هي أنها لا تعاد ولو كانت تجمع معنى في التي قبلها يعني مثل العشاء إذا تذكرت العصر بعدما صليت المغرب والعشاء ولكن عقل العشاء لا يزال إنك تصلي العصر وتعيد العشاء لأجل كرثي أليس هناك كذا؟ ما نريد إحياء اذا ظهرت لغة الأشياء من المغرب والشرق؟ يقول لأن لأن المغرب ما ما سلت كانت سلّت ولا ما لأن لأنها في عالمة. ذكروا رب الله يأتي أنها إذا طهرت في آخر وقت العشاء طهرت المغرب والعشاء إذا طهرت في آخر وقت